والعاديات ضبحا فالموريات قبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا, فالمغيرات صبحاً أرنا به نفعاً فوسعنا به ذمة. وَإِنَّهُ لَذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ افلا يَرَوْنَ مُئِذَا بُثَّ فِي رَمِيمٍ كُبُورٌ مَا فِي الْقُبُورِ I mm love -hmm.